ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعل نعلو كبيرا fayda jaa vâdû lâhu ma bâthna âleikum نفعولا ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمدّدناكم وأمدّدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأ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 عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمَ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما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 وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك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 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من مِن نور وَكَفَأَبِي رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلًا لَهُ فِيهَا مَا رَشَأَ لِمَنْ نُرِيدُ جعلنا له جهنم يصلىها مذهوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا والدايك انحسانا ان ما يبلغن عندك الكبر فَلَا او كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 ولا تقتلوا أولادكم خشيتهم لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا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 119. العهد كان مسؤولا 110. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبنو غل الجبال طولا كل ذلك كل ذلك كان سيئا عند ربك مكره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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه, سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده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 وَلَوْ عَلَا ادْبَرِ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أُنْذِرَ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 والعسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بث إلا قليلا قُلْ عِبَادِيَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْبُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا بِينَهُ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 أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أتينا ثمودا أنقت مبصرتهم فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاطب الناس مَا جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرا. للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليك لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء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 ليس لك عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله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 وكان الإنسان كفورا أفاء منتم أي يخصف بكم جانب البد أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون وكيلا أم أفاء 119. فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيبرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 يوم ندعو كلوناس بما مِهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فَهؤلاء يقرون كتابهم ولا يغلّمون فتيلا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَل فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن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 ولا يزيد الظالم إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسوا الشر كان يؤساه والكل ي يعمل على شاكلته.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 ولئش إننا نذهب النَّبيِّ الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِرَبْبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءً مِن وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاءٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فقالوا أَيْذَا كُنَّ عِظَمَهُ وَرُفَاتَهُ أَنَّا لَمَبْعُوثُنَا خَلْقَهُ جَدِيداً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي ربي إذا خشية الإنفاق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 لا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن